116. بسم الله الرحمن الرحيم 117. ألف لامرى 118. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 119. تعبدوا إلا الله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 يمَتَّاقُم مَّ تَعَن حَسَنًَا إلَى أَيَلٍ مُسََّ وَيُؤتِِكَُّذِي فَضللِم فَللَّ وَإِن تَوََّو فَإِن أَخَافُوا عَلَيكُم مَا ذَاب يَوْمِن 111. إلى الله مرجعكم وهو كُلِّ كل شيء قدير 112. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 113. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلموا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 وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنكُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّثْلِهِ مَعضُودَة لا يَقولُولَّ ماَا يَحببِسُ أَل يَومَ يأتيم لَْسَ مَصْطْرُوفَ عَنْهُم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَهذون وَلَئِنْ أَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ وَل إِن أَذَقُنَهُ نَعمَّ أَبَعْدَ ضَ اللَّ أَمَ السَّتهُ لَقولًاَّ ذَهَبَ السَّيات وَّ إِهُ لَفَرحُم فَخُول إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَرَعَلَّكَ لَتَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا 114. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير 115. والله على كل شيء وكيل أم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 انما انزل بعلم الله طالما انما انزل بعلم الله والا اله الا الله فهل انتم مسلمون مَنْ كَ يريد الحياةَ الدّنيا وَزينتهان وَّ إلَهِمْ أمالَهُ فِيهَا وَهُ فيِي هَا يُوبخصَسونَ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 129. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك بِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ لَائِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُنصَرُونَ لَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ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 باتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع 129. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 120. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 121. ألا تعبدوا إلا الله إني فَقَالُوا عَلَيْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَا مَنَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بَدَاءَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَبُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ رب وآتاني رحمه من عنده فاميت عليكم ثميت عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون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 تَجْهَلون وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن كَرَّتتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرون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 عيونكم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذل من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاك تَتَّ يِذَالَ نَفَأتِناَا بِمَا تَعيدُ نَكُم تَمِنَ الصوادِقِين قَالَ إِ مَا بِهِ اللهُ إِن شَ 114. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم كَانَ كان الله يريد أن يرويكم هو ربكم وإليه ترجعون 115. أم 117. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 118. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من 117. إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 118. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ رَكِّبْ مَعَنَا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَصُدُّونِي مِنَ الْمَا 119. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 110. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 111. وقيل يا أرض بلعيماءك ويا سماء مولىً وغيظاً ماءٌ وقضى الأمر وقضى الأمر واستوت على العرش وقيل وعداً للقوم الظالمين وَنَادَى نوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ نَجِّنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 110. وإلى عاد أخاهم هودا 111. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 112. يا قوم لا أسألكم عليه أجراً فَقَالَ لَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ثم توبوا إليه 114. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قَالُوا يَا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 124. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 125. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون يدونني جميعا ثم لا تنفعون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ 117. ويستخلف ربي قوما وَلَا ولا تضرونه شيئا 118. إن ربي على كل شيء حفير 119. ولما جاء أمرنا نجينا هودا 118. ورحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 119. بِآيَاتِ عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. 114. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود 115. وإلى 114. يَا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب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 مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيب قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنْشُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَذْهَبْ قل في ارض الله فذرها تقل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالتم 117. وفتعوا في داركم ثلاثة أيام 118. ذلك وعد غير مكذوب 119. فلما جاء أمرنا 119. ورجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز 117. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 118. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود 117. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما 118. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 119. فلما 119. واتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 110. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوك 111. 114. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 115. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب 112. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 113. فلما ذهب عن إبراهيم مرا وجاء 117. يجادلنا في قوم لوط 118. إن إبراهيم لحليم أواه 117. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصير 118. 124. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي 125. فاتقوا الله ولا ذُونِ فِي ضَيْفٍ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نريد قَالُوا لَن نَّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ هَاهُنَا نَرَىٰ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا فَمَن فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَرْأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ 114. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجير منبود 115. مسومة عند ربك وما هي من مُلْي مِ نَبْعِيد وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وإن 117. أخاف عليكم عذاب يوم محيط 118. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِحَفِي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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي نُضْعِفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرجمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُ 124. وراءكم ظهريا 125. إن بِمَا بما تعملون محيط 126. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 127. سوف تعلمون من يأتيه عذاب ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة من 117. وأقذت, وأقذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ذيارهم جاثمين 118. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود وَلاقدَد أَسَل النَّامُ سَادِ آياتِ وَسُ الْطان مُفين إِلَ فِي العونَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَع أَمرَ فيِيلونَ وَمَا أَممررُ فيِيلعونَ بِشِيد. يقدم قومه يَوْمَ القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا ذَا دُهُُمْ غَيْرَتُ تَبِيبٍ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 إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه 118. عطاء غير مجدود 119. تَكُ تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبدون لِعِبَادِهِمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ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 119. واتبع الذين ظلموا مَا ما فِيهِ فيه وكانوا مجرمين 110. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها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 كَ ل أَم لأَن النَّجَهَنَّمَ مِنَ الجَِّةِ وََّاس أَجمائين وَكُاَّ قُصُ عَلَيكَ مِن أَب إوسُمَُ تَبّت بِه ف آادَك وَجَأَكَ فيِيهِِ الحَق 118. وموعظة وذكرى للمؤمنين 119. وقل للذين لا يؤمنون 110. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 111. ولله غيب السماوات والأرض وإليه أرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم